واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريه في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث؟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 وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون